الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على ما يستخرج من الهدايات المتصلة بهذه الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل من هذه السورة الكريمة سورة البقرة فالله تبارك وتعالى يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وقيلهم لن تمسنا النار بمعنى أنه لن يدخل النار ولن يقاس حرها إلا مدة يسيره بقدر عبادتهم للعجل إلا اياما معدودة قليلة العدد فأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرد عليهم بهذا الرد اعندكم عهد من الله بهذا والله لا يخلف عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بافتراء الكذب القول على الله تبارك وتعالى من غير حجة ولا برهان والواقع أنه ليس لهم شيء من ذلك العهد فما بقي إلا الأمر الآخر فهذه الآية يؤخذ منها حسن المجادلة طريقة الجدال في القرآن فإن ذلك من العلوم المعروفة التي تتصل بكتاب الله تبارك وتعالى علم الجدل والحجاج في القرآن وقد ألف العلماء في ذلك مصنفات وطريقة القرآن تتميز عن طريقة الجدليين من أهل العلوم الكلامية فإنها طريقة قصيرة مختصرة موجزة تنطلق من المسلمات ولا تشتغل بتقريرها كما هي طريقة المتكلمين وإنما يكون ذلك انطلاقا من هذه الأمور المسلمة التي لا تحتاج إلى إثبات على تنوع في الأساليب أساليب الجدل في القرآن فهنا حصر الحال بأمرين أتخذتم عند الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون فالحال لا تخرج عن هاتين والواقع أنهم ليس لهم عهد عند الله بهذا فما بقي إلا الثاني فهذا يكون بحصر الأوصاف ثم بعد ذلك باختبارها ما يسمى بالسبر والتقسيم العقليين يذكر الأوصاف الممكنة أو المحتملة ثم بعد ذلك يبطل منها ما لا يكون صحيحا ويبقى بعد ذلك السبب والعله التي تصلح في ذلك المقام وفي قوله تبارك وتعالى اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فهذا امر معلوم ان الله لا يخلف المعاد وذلك يتضمن صفتين عظيمتين العهد والوعد من الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف فهذا لا بد أن يكون صدقا فإن اخلاف المواعيد هو نوع من الكذب وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف نعرف الكذابين قال بمواعيدهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات المنافق قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان والواقع أن هذه الثلاث جميعا ترجع إلى الكذب فهذا الذي إذا وعد أخلف الواقع أنه كاذب بميعاده فقال قولا ووعد وعدا ولكنه بالفعل خالفه فلم يفي بذلك فهو كاذب بهذا الاعتبار كذلك في الأمانة إذا خانها فحال المنافق تدور على الكذب كما هو ظاهر فالمقصود أن قوله تبارك وتعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده الذي لا يخلف عهده لا بد أن يكون صادقا الأمر الثاني أن يكون قادرا لأنه كما قال الله تبارك وتعالى في خبر يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما أخذ العهد على بنيه أن يأتوه بولده الآخر قال لهم إلا أن يحاط بكم بمعنى أنه أخذ عليهم العهد على إرجاعه لكن يبقى أمر يكون خارجا عن قدرة الإنسان وإمكاناته فيحصل الخلف بسببه فهذا بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يكون لأن الله على كل شيء قدير فإذا وعد فإن وعده لا يتخلف وهؤلاء ليس لهم عهد عند الله تبارك وتعالى وإلا فإن الله أصدق ما يقول وهو القادر على كل شيء وإنما التخلف إما لكذب وإما لعجز لا يخرج عن هذين فكون الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد هذا يدل على كمال صدقه وكمال قدرته ويأخذ من هذه الآية أيضا في قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم هذه التي تسمى المعادلة للهمزة همزة الاستفهام والاستفهام هنا على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما أو على التقرير والتقريع أم تقولون على الله هو الواقع أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وهذا يدل على غرور هؤلاء من بني إسرائيل وعلى تعلقهم بالأمان وهو أحد المعاني التي فسر بها قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون قلنا في ليلة مضت بأن قوله إلا أماني يعني قراءة تمنى كتاب الله يعني قرأ كتاب الله والمعنى الآخر إلا أماني يعني أمانية من كقولهم لن تمسنا النار إلا اياما معدودة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ثم رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فحكم الله تبارك وتعالى بأن من ارتكب الآثام حتى قادته إلى الكفران أن هذا ممن استولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه فأحاطت به خطيئته وهذا لا يكون بطبيعة الحال إلا لمن وقع في الكفر الأكبر والإشراك الأعظم فإن القطيئة لا تحيط بصاحبها إلا إذا كانت من هذا القبيل كما سيتضح إن شاء الله تعالى المشركون والكفار هم الذين يلازمون النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا وهذا لا يكون لأصحاب الذنوب والكبائر والخطايا فيما دون الاشراك وإذا ذكر أصحاب النار فإن ذلك يعني الصحبه بمعنى الملازمة للنار أي أنهم لا يخرجون منها وأكد هذا المعنى بقوله هم فيها خالدون وأكد طرفي الكلام النسبة بينهما بإدخال ضمير الفصل هم أصحاب النار هم فيها ما قال فأولئك أصحاب النار خالدون فيها وإنما قال هم فيها فإدخال ضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقوية النسبة نسبة هؤلاء أو نسبة الخلود في النار إلى هؤلاء الذين أوصفوا بهذه الصفة فهذه الإحاطة كما قال الله تبارك وتعالى وذكر به ان تبسل نفس أن تبسل نفس بما كسبت تبسل بمعنى تحتبس تحتبس اما فيه نجاتها في الدنيا والاخره فهذه المعاصي لا شك انها قيد لصاحبها كما يقول شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه رحمه الله حبس له ومانع له عن الجولان في فضاء التوحيد وحائل بينه وبين أن يجني ثمار الأعمال الصالحة فمحبوس هنا في الدنيا ومحبوس في الآخرة بسبب جرائمه وجرائره التي هي الكفر بالله عز وجل والإشراك والإشراك به بلا من كسب سيئة فهنا لاحظ لم يذكر حسنة بينما قال سيئة وأحاطت به خطيئته والله لا يظلم مثقال ذره فدل على أنها سيئة لا حسنة معها ومتى تكون السيئة التي لا حسنة معها هي التي سيئة الإشراك التي لو مزجت في مياه البحار لمزجتها التي لا ينفع معها عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كرماد أعمالهم كسراب هذه أعمال الكافرين لأن الإشراك يعبط سائر الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فأذا لا يكونوا إلا لسيئة الكفر ولاحظوا التنكير في قوله بلا من كسب سيئة فهذا التنكير يدل على التعظيم في هذا الموضع وذلك يصدق على سيئة الاشراك كفر بالله جل جلاله وكما هي عادة القرآن إذا ذكر حال أهل الشقاء ذكر حال أهل السعادة قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا كثير في القرآن فحكم الله تبارك وتعالى في مقابل ذاك بأن الذين آمنوا صدقوا تصديقا انقياديا وأقروا بما يجب الإقرار به وأذعنت قلوبهم بذلك مع العمل الصالح الذي شرعه فهؤلاء أم أصحاب الجنة أهل الخلود فيها الملازمون لها الذين يبقون فيها البقاء الأبدي السرمدي وهو الخلود. فيأخذ من هذه الآية أن الإيمان بمجرده لا يكفي لدخول الجنة، يعني الإيمان الذي هو مجرد التصديق الانقياد في القلب، فلا بد من العمل الصالح. هذا كثير في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من قدر من العمل الصالح مع الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات. فدعوة الإيمان وحدها لا تكفي والإيمان مركب من قول وعمل قول اللسان النطق بالشهادتين وقول القلب بالتصديق والانقياد والإقرار وعمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والإنابة والتوبة وما إلى ذلك وعمل اللسان بالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك وعمل الجوارح بألوان الطاعات، فهو قدر مركب الإيمان بضع وستون في الرواية الأخرى وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فالصلاة إيمان والحج إيمان والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان يمثل شجرة لا شك أن هذه الشجرة لها فروع وأغصان ولها أصل ثابت فهي مركبة من ذلك كله ولذلك كان اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ولذلك دلت الدلائل الكثيرة المتنوعة على أن تارك الصلاة يكفر بتركه لها على خلاف بين أهل العلم في مقدار هذا الترك على المقصود به الترك المطلق أو أنه لو ترك فرضا حتى خرج وقته أو يكون بما هو أكثر من ذلك فالمقصود أنه لا بد من قدر من العمل لا يكفي مجرد التصديق ولا يكفي مجرد النطق باللسان بل لا بد من تصديق الجوارح لا بد من قدر من العمل لذلك ذكر الأعمال الصالحة مع الإيمان والإيمان إذا ذكر وحده فالمقصود به التصديق الانقيادي والإقرار والإذعان في القلب ويكون العمل الصالح ما زاد على ذلك كذلك إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فيكون الإسلام إذعان وإقرار وتصديق الباطن والإسلام هو إسلام الظاهر بالانقياد والطاعة فإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل التصديق الباطن وتسليم الظاهر كذلك إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل هذا وهذا وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الأمرين كذلك وقوله تبارك وتعالى فأولئك أصحاب النار لاحظ بلا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون في أصحاب النار قال فأولئك فدخلت الفاء على أولئك فهذه قد تكون دالة على العلية أو السببية ما الذي أوجب لهم دخول النار؟ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فالحكم الذي يرتب بالفاء يدل هذا على أن ذلك من قبيل العلة لما بعده فأولئك أصحاب النار ما الذي أوجب لهم دخول النار؟ هو الكفر كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلة تقول بأنه سهى فسجد ما علة السجود؟ السهو لو قال قائل لا هو سجد شكرا لله إذن لماذا تقول سهى؟ وترتب على هذا بالفاء سهى فسجد. سجد هذا يعتبر من التلاعب بالكلام فإن ترتيب هذا على هذا يدل على أنه علة له تقول سقط فكسر ثم تقول إن الكسر لم يكن بسبب السقوط وإنما كان بسبب هشاشه في عظامه كسر بسببها ولم يكن بسبب السقوط إذا لماذا تقول سقط فكسر وقل مثل ذلك تقول مثلا بأنه أكل فبشم ثم تقول لا انما أصابه البشم بسبب علة في جوفه ولم يكن بسبب الأكل إذن لماذا تقول أكل فهذا كله يقال له دلالة الإيماء والتنبيه أما دخول الجنة فلم يذكر ذلك بالفاء يمكن أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فلاحظ جاءت الفاء الدالة على السببية في دخول النار فأولئك أصحاب بلا من كسب سيئته وحضت به فأولئك أصحاب النار والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فهم يدخلون الجنة برحمه الله وفضله ولا يستقل العمل بدخول الجنة والله أعلم هذا ما يتعلق بهذه الآيات وأسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله نبي نحمد وعليه وصحبه